ولكن البر من آمن بالله والأوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتام وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم لا عاهد والصابرين في البأساء والضرور الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آل فِرقَ القَومِ أَن يُنصَرُ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَنِفْسَ آمِرٌ بِالنَّفْسِ فَمَنعُوا فِي أَلْغُومٍ أَخِ اتباع بالمحروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اقتدى بعد ذلك فله عناب أليم ولكم في القصاص حياة قتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية لل في على المتقي in